رحمه و رحمتم منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا انصيا فاجا اهل مقاض الى جذع نخله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 جنييا فكلي واشربي وقضي عينا فان ترين من البشر احدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فأتت به قومها تحمله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 قال انني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا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 لهو كالنبي حفيا واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من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 نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هُوَ نَبِيَّ وَذَكَرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا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 فَأُولَئِكَ يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إِنَّهُ كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما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 فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن اعتيا 124. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا 125. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قال الذين كفروا للذين آمَنُوا أَيُّ الفريقين خير مقاما وَأَحْسَنُ نديا وكم أَهْلَكْنَا قبلهم من قرن هم أَحْسَنُ أثاثا ورئيا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 لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 126. للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والارض الاات الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا